بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئدة إنها بعمد مَن